وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفو وتصفح وتغفر فان الله غفور رحيم. إن 124. فإنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 125. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون اَن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَضَاءً حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيز الْحَكِيمُ